ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لَا لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 وماتوا وهم كفار فليُقبل من أحدهم من الأرض ذهب مِنْ من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افترابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير